جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين أجمعين هنا سؤالان الأول يقول كيف أعرف أن الله ابتلاني لأنه يحبني فأفرح بذلك والآخر يقول كيف يعرف المسلم البلاء فيفرح به فقد تكون مصيبة عقوبة له المسلم عندما يبتلى الواجب عليه أن يحتسب ابتلاءه تمحيصا وتكفيرا هذا الذي يجب على المسلم فما يبتلى به من فقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الابتلاء الذي ينبغي عليه أن يحتسبها عند الله تبارك وتعالى تمحيصا له وتكفيرا لذنوبه وخطاياه هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم ولا يفتح على نفسه أبوابا تضره ولا تنفعه بل الذي ينبغي عليه في أي مصاب يصاب به أن يحتسب ذلك عند الله فيصبر أولا على, على المصاب ولا يجزع ولا يتسخط ويحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى فيكون ذلك كفارة له وطهورا وتمحيصا نعم هل الأفضل أن يصبر العبد على المرض ولا يبحث عن الدواء أم الأفضل أن يبحث عن الدواء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام وفي رواية إلا الموت فالتداوي مباح التداوي مباح تداوي المريض أمر مباح ومشروع وجاءت الشريعة بالإذن به ولا ولم يقل أحد من أهل العلم بوجوب التداوي إلا في الحالات التي فيها ضرر وعطب على المريض او ضرر على أجزاء من بدنه يسري إليها المرض أو في مثل هذه الاحوال. أما في الحالات المعتادة مثل بعض الحمى أو بعض الألم أو نحو ذلك فالتداوي في مثل هذه الحال مباح وإذا صبر أيضا على ذلك ويحتسب ذلك عند الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك وإذا تداوى فإن التداوي مباح مأدون به بقوله عليه الصلاة والسلام تداوى عباد الله ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء نعم جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغرفة وإليك